شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأخواههم ويأبى الله وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, ليظهره عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ يا ايها الذين امنوا ان كثير من الاحبار والرهبان لا ياكلون لا الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب الالم